فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ الْعَسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً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 ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يكثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر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 انها لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شَفَاعَةُ الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كَأَنَّهُمْ حمر مستنفرة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 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وأهل المغفرة